خُشَّ عن أبصارهم يخرجون من الأجداف يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم ser